واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واستقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلوا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب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 يا ايها الذين امنوا ان الله ان الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَنْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ